بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم بعد, بعد درس التاسع والعشرين من دروس شرح الشاطبية ومع نماذج للتطبيق بالقراءات السبع من بداية سورة البقرة والآية السابعة, السابعة عشرة نعم من قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نستخرج اولا القراءات الواردة في الآية ثم نتبع ذلك التطبيق مثلهم سنة المين الميم يقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا والدليل وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيير اجابه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما, فلما هذا مد منفصل فالقراء فيه على اربع مراتب وارشوا حمزه بالمد المشبع ست حركات قالون ودنيا بعمر لهما القصر والتوسط وابن كثير والسوسي لهما القصر قولا واحدا فضاءت القراء لهم التوصل, التوصل فضاءت مد متصل القراء فيه على مرتبتين ورش وحمزة بالمد المشبع ست حركات وحمزة عند الوقف له التسهيل مع المد والقصر سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط المدخلة الحرف مد قبل الدليل للمد والقصر والحرف مد قبل همز المغير يجز قصره والمد ما زال عدلة فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم صنة من في الكلمتين لقالون بخلافهم من كثير قالوا واحدا في ظلمات لا يوبصيرون تلقيق الرأي لورش والدليل ورقق ورش كل رأي وقبلها مسكنة ياء أو الكسر مصنع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمّا أضاءت ما حوله زاد الله بنورهم زاد الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هذه رواة قالون على قصر منفصل وسكون الميم اتفق معه فيها أبو عمر البصري قرئ الان لقالون بتوسط منفصل على سكون الميم فاتفق معه دور ابي عمرو في وجه الثاني وابن عامر وعاصم والكسائي أي اصحاب التوسط هكذا ماتل كمثل الذي استوقد نارا فلم فلم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الروات قالون على توسط المنفصل سكون الميم واتفق مع دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي مات الآن بصنة الميم لقانون على القصر ويتفق معه ابن كثير مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصر هذه رواية قالوا بصلاة على القصر واتفق الله ابن كثير ذاتي بالصلة مع التوسط وهذا وجه خاص بقالون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون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 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت, فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله سم بكم عمي فهم لا يرجعون هنا في هذه الآية ليس فيها إلا صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا سم بكم عمي فهم لا يرجعون صيب من السماء مد منتصل القرافي على مرتبتين وصلا لحمزة وورش المد المشبع ستة حركات والباقون لهم من من السماء إذا وقفنا عليها لحمزة وإنشام خمسة أوجو إسقاط الحمزة مع القصر والتوسط والطول وتسهيل الحمزة مع الروم أو تسهيل بالروم مع المد والقصر فيه صنة الهاء لابن كثير وما قبله التسكين لابن كثيرين صنة الهاء وصلا لابن كثير في غنمات ورعد وبرق يجعلون ترك الغنى في هذه الكلمات الاضغام, الإضغام النون الساكنة أو التنوين إضغام التنوين في الواو والياء بدون غنى لخلف والدليل وفي الواو والياء دونها خلف ثلاث يجعلون أصابعهم سنة من قلوم بخلاف ومن كثير قولا واحدا في آذانهم في مد منفصل القرار فيها الأربع مراتب آذانهم مد بلد لورش ثلاثة البلد آذانهم أمال الألف التي بعد الذال دور الكساء وانجاء أوصال تميم وسارع وسارع والباري وضعيكم تلا وآذانهم تغيانيهم ويسارعون اذانين عن الجواري تمثل يعني دور الكساء يميل الألف التي بعد الذال وحده آذانهم من سنة من قالوا بخلاف ومن كثير قولا واحدا من الصواك حذر الموت والله محيط بالكافرين أمال لظ الكافرين الذي هو بالياء أبو عمرو ودور الكساء، وقللوا ورش قولا واحدا، والدليل والكافرين وكافرين بيئه. لو في الأول قال وفي ألفات قبل أرى طرف الأدد بكسر. أم التدع حميدا وتقبلا كأبصاريم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار وقتس لفندلة ومع كافرين الكافرين بيئه. وجاء في بعد ذلك قال وورش جميع الباري كان مقللا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد ودرق يجعلون أصابعهم, يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت أدري واد على قصر المفصل وسكون المين واتفق معه فيها أبو عمر البصري مات الآن بتوسط المنفصل على سقون المين أيضا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واتفق ما قالون على هذا الوجه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبو الحارث مات الآن بصنة المين على قصر اللي قالون ويتفق لا يتفق معه ابن كثير لان له سنة الهه يعني هذا الواجب سنه الميم على القصر خاص بقانون نعم او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون, يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت الآن بتوسط المنفصل مع الميم المين لقالون وحده يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت ثم نأتي برواية ورش أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يجعلون, يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت على وجه قصر البدل الذي قرات به في رواية ورش اتفق معه خلاد الآن ناتي بتوسط البدل لورش أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم, يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ثم نأتي بمد البدن لورشة يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ثم نأتي بقراءة من كثير أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت ثم ناتي بروايه خلف عن حمزه بترك الغنه او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت الروايه الأخيرة روايه دوري الكسائي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم, يجعلون أصابعهم في آذينهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ثم نأتي بالتقليل الورش والله محيط بالكافرين ثم نأتي بالإمالة لأبي عمر ودوري الكسائي والله محيط بالكافرين كان البرق يختطف أبصارهم. كانت في صلة النيم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. كلما أضاء كلما مد منفصل القرافي على أربعة مراتب أضاء مد منفصل والقراء على مرتبتين ولحمزة وهيشمن للوقف ثلاثة أوجه القصر والتواصل طول بدون هم بدون همز لأن الهمزة مفتوحة أضاء لهم صلة النيم ما فيه. سنة الهاء لابن كثير وأصلاً لهم سنة الميم لقانون بخلاف وابن كثير قولاً واحداً فيه سنة الهاء لابن كثير واذا أظلم مد منفصل قراء على أربع مراتب أظلم تغليظ اللام لورش والدليل أعلّض ورش فتح لها من لصالها أو الطاعة قبل تنزلها عليهم ضم الهاء حمزة في الحالتين عليهم سيتمين لقالون بخلافه ابن كثير قولاً واحداً قاموا ولو شاء الله بلد مقتصد القراف على مرتبتين وحمزة وإشبرد الوقف ثلاثة أوجه لأن الهمزة مفتوحة ولو شاء الله لذاب بسمعهم ولو شاء أمال الألف التي في لفظ شاء حمزة وهشاء حمزة وابن ذكوان أمال الألف حمزة وابن ذكوان قولا واحدا لذهب بسمعهم الباء في الباء السوسي من باب نضغم المتماثلين الكبير لذهب بسمعهم, بسمعهم وأبصارهم سنة الميد لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا وأبصارهم الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي وأبصارهم عند الوقف الحمزة تسهيل الحمزة أو تحقيقها لأن الحمزة متوسطة بزائد فما فيه من فواصل تم دخلنا عليه فيه وجهان اعمله وارسل لهم لو وصلناها وهي عليها علامه وقف فالوقف عندها اولى او الوقف عندها جائز لان عليها جين يستوي الوقف والوصل في اصيله لقانون بخلاف قبل كثير قولا واحدا ولورش استلم على المد المشبع واللي خلف السكت بخلاف عن حمزه ولباقوم بسكون الميم إن الله على كل شيء قدير كلمة شيء مدلين مهموس لورش فيه وصل وقف التوسيط وطول ولحمزة فيه وصل السكون ولورش فيها ولحمزة ولحمزة فيه وصل السكت بخلاف عن خلاد ولحمزة فيه وصل السكت بخلاف عن خلاد وإذا وقف حمزة وهشام على كلمة شيء لهما النقل هكذا شيء أو الإبدال مع الإضرام شيء بتشديد اليا قدير ليس فيها خلاف إلا إذا عرضنا أن نقف عليها بالروم فنقف بالروم لكل قارئ على حسب مذهبه في الوسط لبرش الروم مع الترقيق ولغيره الروم مع الترخيم يَكَالُ البرق يَخْطَفُ أَبَصَارَهُمْ كلما أَضَاءَ لهم مَشَوْ فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عليهم قَامُوا هذه اللواية قالون ولا واتفق معه واتفق معه أبو عمرو البصري نعم لا ت الآن بتوسط منفصل كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا اتفق مع قالون على توسط المنفصل سكون الميم دويه بعمر وابن عامر وعاصم والكساء نأتي الآن بصنة المملك قانون مع القصر ولا يتفق مع ابن كثير لأن له صلة يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا نأتي الآن بالصلة مع التوسط لقانون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا الآن نأتي بروات ورش بالمد المشبع يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا نأتي ذكرات بن كثير يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء هموا مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. نات الآن بقرات حمزة. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما. شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم بأتي بالصرع لقالون واتفق معه ابن كثير ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم بأتي برواية ورش ولو شاء سمعهم وأبصارهم بعد تقليل في نظر وأبصارهم نات الآن برواية دور أبي عمر ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم واتفق معه دور الكسار أو هو الدور عن أبي عمرو وعن الكسار نعم نات الآن برواية السوسي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم نأتي برواية ابن ذكوان ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم نأتي بقراءة حمزة ولو شاء الله لذهب ب. ولو شيء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم هذا بوجه التحقيق أما وجه التسهيل وأبصارهم لأن الهمزه متوسطة بزائد إن الله على كل شيء قدير هكذا كل القراء مع ذا ورش وحمزة الآن نأتي بورش بتوسط اللين المعموز. إن الله على كل شيء قدير. نعمد اللين المعموز. إن الله على كل شيء قدير. ثم سكت حمزة. إن الله على كل شيء إن قدير أما ترك السكت الخلاء فقد اتفق مع قانون في الوجه الأول حينما بدأت برواية قانون يا أيها الناس عبود ربكم يا أيها مد منفصل القراء فيها على أربع مراتب عبود ربكم الذي هذه ميم مضمومة لكل القراء وصلا لأن بعدها ساكن فليس أحد يصلها الذي خلقكم أضغم القاف بالكاف السوسي قولا واحدا خلقكم لأنها تحقق فيها شروط الإضغام وهو أن يأتي قبل القاف حرف متحرك وقد أتى قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف المجامع وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإضعاموا للقاف في الكاف مجدلا وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف يتميم تخللا فقد تحقق فيها الشطان خلقكم والذين أصلة من لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا والذين من قبلكم كذلك الصلة لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا لعلكم الصلة لعلكم تتقون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا هذه روايات قالون واتفق معه دوري ابي عمرو على قصر المنفصل وسكون الميم مات الان بسات الميم لقالون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين يقابلكم لعلكم تتقون. نات الآن بتوصل المنفصل وسكون الميم لقالون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم, لعلكم تتقون نأتي للصلة مع التوسط لقالون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم, لعلكم تتقون لاتي بروايه ورش يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون واتفق معه حمز ناتي الآن برواية السوسي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق والذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الْأَرْضَ جعل لكم إضغام متماثلين كبير للسوس الأرض النقل الورش والسكت الحمزة بخلاف عن خلاد وعند الوقف النقل والسكت الحمزة من الروايتين فراشا ترقيق لورش فراشا ترقيق والسماء عند الوقف في الحمزة وعشان ثلاثة أوجه لأن الحمزة ملصوبة بناءاً مدة التصل لحمزة وهي ورش ست حركات وصلا وباقي القراء بالتوصف وعذا وقفنا على كلمة بناء هنا الحمزة متو... متوسطة ولو أنه لم يأتي لم تكتب بعد الحمزة ألف كما قلت في باب وقف حمزة وعشان لأن الهمزة هنا مسبوقة بألف فلا يكتب بعدها ألف نعم فيها عند الوقف التسهيل مع المد والقصر والدليل سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسطت مدخلة وأنزل من السماء بناء أو ترك الغنى بخلف وأنزل من السماء مد متصل ولحمزة وإيشام عند الوقف خمسة أوجه ماء مثل بناء نعم فأخرج به فاخرج لو قبلها على كلمه فاخرج يكون فيها الحمزة التحقيق والتسهيل في الهمزه لان الهمزه متوسطه بزائد فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تقرون لخلف فانددوا في الواو في ادغام التنوين في الواو وانتم تعلمون سنة الميل الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم هذه يقولون واتفق معه فيها ابن كثير وأبو عمرو دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكساء هلأتي بعد ذلك برواية ورش. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بلاء والسماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نأتي الآن برواية السوسي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تبرئوا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بلاء أو به. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رواية خلاة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم بقي عندنا السكت فلا تجعلوا لله أعداء وأنتم تعلمون تعلمون فلا تجعلوا لله